بسم الله الرحمن الرحيم. بنابي خوي بخشندري مهربان. ياسين والقرآن الحكيم. ب ياسين دخوين دريت تو. سفين بقرآن فرلا داناي. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم براستي تو اي محمد صلى الله عليه وسلم لطيغمراني خواي لسر بازي راستي تنزل العزيز الرحيم قران دابزن را وللن خوي ظالم هربانه لتنذر قوما بو اوي قليب ترسيني لسزا كباو باپيرانيان نترسين رابون بو يا اوان باقابون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون سوين بخوا براستي بالين اخوا تسفاو هاتدي لسرزور بيان سنك اوان باورنا هينن انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وكسانيوان كتوق مان کرد بيتا گردنيان زا أو توقان تا صناگيان حات بي گردنياني بتواوي گرت بيتا و انزا سريان برز كرابتا و نتوانن بو خوارو لا بيزولينن. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ هَرُوهَا بَرْبَسْتْمَان لَبَرْدَمُوا بِشْتِيَانَ وَدَانَاوَ بَرْدَشْمَان دَاوَ بَسَرْتْسَاوِيَان دَا بُوهِ اَوَانْ رَاسْتِي نَابِينًا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَبُوْ يَكْسَانَ سَبِيَاً تَرْسَيْنِي يَا نَيَاً تَرْسَيْنِي بَاوَرْنَاهِنًا إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ ف بەشره بموبڕتی و و ئەجلین ک تۆ تەنیا کەسێ دە ترسێنی کە شوێن قورآان دەکەێ و لەخوای مهرەبان دە ترسێ کەادارە بەهۆی ئەو شوێن کەوتن و ترسەوە مجدی بدرێ بە لێ خۆشببوونی گوناهەکانی و تادااشتی چاچی لە نا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين براستي <تصفيق> هر ايمن بر دوان زندو دكينو هرسي پيشتر كرديانو شوينواري پاش خوشياندنوسين وهموش تک لكتاب كتب رون كرودا هل جما دو بنوسين وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَوْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ أي محمد صلى الله عليه وسلم نمونيًا بوابين رواب خلچ شارع انتاكية كاتيك فيغمبراني انبوهات إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ كَاتِ دو پیغمبر مان نار بو نویان باور یان پینه کردن انزا بناردنی پیغمبری سيان بهز من کردن به گوما ایمه نردروین بسر ایوه قالو ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شئین ان انتم الا تکذبون خلقه که وطیان هر وک ایمهنو مهربان هیچ تی چی لنگاه ننه إِوَتَنْهَادُ الْزِّنُ دَرَادَكَنَّ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ في وتيان، حرورد جهر من دزاني بوسر وما علينا إلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ وَإِمَّا تَنِيَاجَ يَا دِنِي أَيْنَ كَمَان لَسَرَبُرُونِي قَالُوا إِنَّ تَغَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ خَلْكَكَوْتِيَان بِيغُمان إِمَّا بَهَي إي وَدُوتَارِ شُومِي وبدبختي بوين سوێن بەخوا ئەگەر واز نەهێن لەو کارەتان برد بارانتان دەکەین و بەڕاستی دەدایەن ئێمە و دووتاری سزایەکی پڕ ئێش و ئازار دەبن ق و تۆئکمماکم ئەئ وگیرم بل ئەنتم قوم موسریفون پێغەمبەرەکان وتیان شومی ئێوە بەخۆتانەوەیە چونکە ئێوە ئەگەر اگر بکرێن واجگاری بکرند حزب شومید کن بلکو بلکه ای و چیزی زیاد رون لسنورد درسون و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم التبع المرسلين ولو پرشارک و پیاوج بفلهات وتي اي جل كم شين امپيرم بلا اتتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون. شو أن كساني أبكون دعوى يذكرهو بعدهاش تكتان ليناكن كخوشيان رينموني خراؤن. وماذي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ومن بوتي ذاتي نبرزتم كمني بديهنا و. و هر بولاي اوهده غرهنوه أأتخذ من دونه آلهةً إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شَيْئًا وَلَا ولا ينقذون أبيض غلق خواه فرستراوان اك بو خوم برياردم اگر زياني بو من بوه. کای ئەوان هیچ سوودێک بە من ناگەێنێو لە سزای خو ڕزگارم ناکەن إ إل في ظلال مبن بێگومان من ئەگەر هاوبەش دابنێم ئەو کاتە لەگومڕاییەکی زۆر ئاشکرادام إ ئەم تو ب ركم فاسمعون براستی من باورم هینا بە با وردگارتانو دا ایوش جوه لێ لیبه قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و من المكرمين. ام پیاوه ان شهید کرد انزا پیوترا برو رب او پیاوش خوزگا قاومكم بيان زانيايا باوي كپروردگارم ديام خوج بوا و بردميه ریزی و انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا من وەلا دوای ئەو نەمان ناردەخواارەوە بۆ سەرگەلەکەی هیچ لەش لە ئاسمانەوە و ئێمە دا بەزێنر نەبووینئ كانتت إلا صیحتە و واحەن هم خامدون خۆی تیاچونیان تەنها شەری خێکی بەهێز بوو، جاکتوت ئەوانە هەموو جووڵەیان مردن. يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أي بشيماني وداخل سخدب أو بنداني كبيبا وراً هرب يا غمباري تشانبو بهاتا تنها قال تاهم يا ذكردوه تتر أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ آيَ نَزَّانِي وَلَپِش أَوَاندا چنگلي تاوانبار مانلناو بردوآ كبايگومان وَإِن كُلُّ الْمَمَا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ هر لنا او براوان کو دکرين ولي اي مولا قيامت دا آماد دا لهم الارض الميتة احييناها واخرينا منها حبا فمنهو يأكلون ونشانو بالغيق بو اوان امزوية مردوية كزندو من کرد وو دانو الامان لدرهينا كليد خون وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَلَوْ زَوِيَدَا تَنْبَغْلَ خُلْمَاوْ تَرِيمَان بَدِيهِنَاوْ تَنْكَانِ يَوْمَان تَيْدَاهَا الْقُولَانْدُوَى لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ افلا يشكون بو اويل بربومه كي بخون كدستي اوان بيتشينهيناوا دي اياس فاس خوانا كن سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون کو بێگەر دەزاتێک کە هەموو جووتەکانی دروست کردووە لەوەی کە زەوی دەیڕێنێ و لە ئادەمی خۆیان و لە شانش کە نایزانن و ئاەتله لهم الليل و نسل رف من مظلمون. نههاڕ فەدە هم بو شەویش بەڵگە و نیشانەیە بۆ ئەوان کە ئێمە ڕۆژی لێ دەردەهێنینئینجا لە والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم خوري جبالو بن كيخوي لقران دايو درواء او لاوي دلاوي خواي زالي زانايا والقمر قدرناه منازل حتى عادك الورجون القديم وابو من جيش من داناوا دوای تەواوکردنی قۆناغەکانی هەتا کردنی قون کانی حتا وکو لقی دار خورمائی کونی و لیدیت لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولل لیل سابق النهار و کل في فلک يسبحون خور بو ناتوانی بمانگ شەویژ ناتوانێ پێشکەوێ لە ڕۆژ ووهریەکەیان روش و مانگ لە خولگەەیەکدامە لە دەکەن و دەسوورێنەوە وآية اللههم أن حعمل نادنتههم ف الفک المشتون و بەگەیەکی ئاشکراای تر بوو ئەوان ئەمەیە کە بێگومان ئێمە نەوەکانی ئەوانمان لە کەشتی پڕرکرااو لە خۆیان و کەلوپەلاندا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وبنيكشتيش تانية شترش من بدرس كردون كسواربن وإن شنغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم يلقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وا اگر بمانو نقوم یاندکین جاهد کز نایت بهواریانه وو رزگاریش ناکرین لنقومون مگر بزئی امر رزگاریان بکاتو تاكات دیارکاو بیانجینین واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وكاتي لو <تصفيق> تا <تصفيق> <تصفيق> وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين <تصفيق> وهرب الجو اياتي شان لاتكان پروردگار انبوبات او أن هر رو لو اتانا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ لا في ضلال مبين وهركاتي باموتري لوي خوا بيداون ببخشن اواني بي باور بون دلين بواني ايمان ينهنابو اي خواردن بيدين بكسه اگر خوا بيويستا خوارني بيددا اي وطنيا لقمرائيه چي اشكرادان ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ودلن أم بلينا كيدت أجرئ والرزقون. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. أما نتسعوريه تنأكن مقرشريخ ودنجيتشي بهيز. فوکردن بە دا بیانگریت لکات یک لە نێو خۆیاندا دا دەکەن مقاله دکن فلا يستطیعون توصیتا ولا الى اهلهم يرگعون او ساناتوان هیچ هیج بکن یا بگەڕێنەوە لای کاریان وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَجَارِيَ تِرْفُو دَكْرِيَ بَشَيْفُورْدَا إِنْزَا أَوَانْ كُتُوبَ لَقُورَكَانْ دِيَنَ دَرَوَوْا بَبَلَدَرُونَ بُولَيْ فَالْوَرْدِقَارِيَانْ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين ظلن ايها واربو ايما چهندوي كردينه ولا گورا پیغمبر كان راستيان كرد كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون تنها و و چی گەورە دید ایتر کتو پر لای ئێمە ئامادەکراون آماد فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون امروش هیت زورستم و نا کره وزگا لوی کده تانکر پاداشتو سزا نوا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون براستي بهشت كان أمره لخوشي وشادي دا سرقالن. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون خويا نوها وسركاني أن لسي بركان دا رازا وباليان داوتا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحيم. سلام يا ليدكرى بوتيل لا ينحرف الدجار مهربانوا. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ايوش اي تاوان باران امرو زياب ابنه لإيمان داران ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عظوم مبين اين وكان آدم ايو واسيتم بو نكردن كشيطان سنك براستي شيطان دجمني آشكراي إيويا وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وآية وسيتم بونكردن كمن ببرستن أمري غيراستا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون سوين بخوة بيغمان شيطان خلقه چي زوري لأي وغمرا کرد دي آيه بو جير نبون هذه جهنم التي كنتم توعدون اما او دوزخيه كبالين تان بيدرابو. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ام رابرون ناوي وبهو بيباوربون تانوا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 وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا على أَعْيُونِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ وَأَغَرْ بِمَنَوَ نَوَرُونَا تَوِيَنَّا هَيَلِينَ چويريان دكين أو سادانوے بلو ريگای راس پیش برچے بکن زاتون دي بينان ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون خو اگر بمانوی لشویني خو ياندا شوي آدمي اندا گورين ده انكين بشتي شي خراب بهوي هاي او گورينوا نه ياندا تواني نبرونو نبقريناوا ومن نعمرهن نكسه في الخلق افلا يعقلون لا شيء لواز ناتوان دكين دي اي جيرنابا وما لمناه الشعر وما ينبغي له انه هو الا ذكر وقرآن مبين ايما او محمدما صلى الله عليه وسلم في الشعر نكر دو شعر وتنشياوي اونيا واوي محمد صلى الله عليه وسلم ديله فندو اموجاري وقران رنكروي راستيا لينذر من كان حيا ويحيى القول على الكافرين بو اوي اواني اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون اينا ان ديونا که به گمان با دست من آجال من با درست کردون انزا اوان وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یأکلون ورام من هنوان بایان انزا سواری هندی چیاند بنو گوشتی هندی خون ولهم فیها منافع و مشارب افلا یشکرون وزور سودیان لیده نو شتی خوار نوشیان لیوردگرن دی آی سفاس خواناکن واتخذو من دون الله آلهتا لعلهم یونصرون و بیزگل اخوا چن پرسترابی چن بو خویان داناو بو هیوائی یارمتی بدرین لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جن او پرست روانه ن تو آن نیار متیام بدن، بلام امان سربازی آمادن ل خدمتیان دان. ما يسرون وما ما یلنون. ذاق غمبارد نکات، چون ک برآستی او و آوید آشکلای دکن ایم دیزانین. أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ آيَ آدمي نيزاني وكأوماً لنطفه يك دروس کردوا كتي يكسر دبيت دجمنيه چي ديار وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِيِّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وَنُمُونَ مَنْ بُو دَيْنَيْتَوَوْا بَدِيْهَنَانِ خَيْلَ بِيرْتَوَتَوَا أَوْ بِيَ بَرْوَائَ دَلَيْتَوَا كَيَ اسْكَ كَانْ زِندُودَكَاتَوَا لَكَاتِيكْ دَا كَرْزِيوَنْ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أي محمد صلى الله عليه وسلم بل أوزعت زندوياً دكاترة كلا كم زاره وبديه ناون وأو بهامود راسكراويك زنا وآجاي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ذاتي <تصفيق> كلا درخت سوز آگري بودروس کردون اترأو أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ آيَاتَكَ أَسْمَانَ هنا زَوِيبَدِي هِنَاوَ نَاتوَانِ بكات بَلَادَتْوَانِ وَهَرأويش دُرُسْكَريزَانَا يَا ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كم فيقول بدي فَسُبْحَانَ الذي الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جَافَاكُ بِقَرْدَ أَخْوَايَك مُلْكَاتِي هَمُشْتِك بِدَسْت أَوَ وَبُولاي أويش دَغَرِين رِينَا